حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسراء. قال إن كنت جئت بآية فاتبها إن كنت من الصادقين فألقع صه فإذا هي سُعبان نبيٌ ونزع يده فإذا هي بيضاء لنا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 "Alu ya Musa, imma altu alqiy ve imma alnkon nahnur mu alqiyin." "Kanal alqu, ناس واسترهدهم وجاو بسحر عظيم فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقى ما يأفكون ساقع الحق ربط لما كانوا يعملون. فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين